غزوة لسلمة ابن الأكواع لم تكن عبثا تلك البيعة التي خص بها النبي سلمة ابن الأكواع ثلاث مرات على الموت، فقد طلب القائد صلى الله عليه وسلم منه أن يسبقه قبل طلوع الشمس إلى المدينة برفقة غلام للنبي اسمه رباح. وقد كان الغلام مسؤولاً عن الإبل التي تحمل أثاث السفر في الليلة نفسها وفي مرعى إبل الدولة الإسلامية بذي قرد كان خادم لعبد الرحمن بن عوف يعيش أجواء مرعبة وقد تسلل مجموعة من اللصوص بقيادة رجل يدعى عبد الرحمن بن عيينة الفزاري تسللوا نحو المرعى فنحروا الراعي ثم حلوا رباط الإبل ونهبوها صدم الخادم وعاد ليستنجد بمن في المدينة فإذا به يرى سلمة يصل وهو يسوق فرسا، فصاح الغلام به أخذت لقاح رسول الله حل سلمة رباط الفرس وسلمها لرفيقه وقال يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله أن المشركين قد أغاروا على صرحه ثم ركب سلمة بعيره وصعد تلة وتوجه نحو المدينة وتوقف وصاح بأعلى صوته يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه حتى رددت الجبال صيحاته ثم انحدر منطلقا نحو مرعاذي قرد ليتتبع آثار الإبل من هناك وصل فجال بعينيه على الأرض فرأى الآثار وتتبعها حتى صعد مرتفعا فتوقف ونظر فإذا اللصوص قد توقفوا حول أحد الآبار مد سلمة يده نحو كنانته فانتزع سهما ووضعه في كبد القوس وشده ثم صرخ أنا أنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضعي وأرسل السهم قذيفة غرزت في كتف أحدهم ارتبك اللصوص وزلزلتهم الصرخة والسهام فركبوا وتركوا الماء ومتاعهم وهربوا عطاشا انحدر سلمة فجمع ما تركوا ووضع فوقه رجما من الحجارة علامة علّ قائده صلى الله عليه وسلم يراه ثم انطلق خلفهم مرة أخرى حتى أدرك أحدهم فرماه بسهم ظل يلاحقهم خلف الصخور والأشجار كالشبح المميت يظهر ويختفي فتوقف أحد اللصوص والتفت يريد التأكد من عدد المهاجمين فرآ سلمة وحيدا فقرر اللص مهاجمته فلاذ سلمة بشجرة وهيأ سهمه ولما اقترب أطلق سهما فعقره ثم لاحق البقية حتى تخلّوا عن الإبل ولجأوا إلى مضيق بين الجبال للاختباء من السهام